بوك تو شست ستة ستة چتاني اي بشوفاني القراءة والكتابة. القراءة والكتابة ياس چتم انا اقرأ Ана читам една буква. Ана остро харфан. Ана остро харфа. Јас читам еден збор. Ана остро клемта. Ана остро клемта. Јас читам една реченица. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. ياس جتم إدنا باسمه. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. ياس جتم إدنا книга. كتابا. أنا أقرأ كتابا. ياز جيدم. أنا أقرأ. أنا أقرأ. تي جيدش. أنت تقرأ. توي تقرأ. تقرأ. هو يقرأ. هو يقرأ. ي ب انا اكتب انا اكتب ي ب بك اكتب حرف اكتب ي ب سب اكتب كلمة اكتب كلمة Јас пишувам една реченица. Актубу јамлата. Актуб јамла. Јас пишувам едно писмо. Актубу хитабан. Актуб хитабан. Јас пишувам една книга. Актубу китабан. Актуб китабан. ياس بيشوفم أنا أكتب أنا أكتب تي بيشوفاش أنت تكتب أنت تكتبين أنت تكتب أنت تكتبين توي بيشوفا هو يكتب هو يكتب